غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 الله لا إله إلا هو الخير القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع يده إلا بإذنه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 لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس ان يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحصدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحصدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومن شر حاسد إذا حسد نذ حسده فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 وَإِن إلى إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ومنهم من ينظر إليك أَفَأَتَتَهْدِي العُنْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادِ كُلُّ أُولَادِكَ كَانَ عَنْهُمْ أَسْوَلَ وَفِي مسكم أفلا تبصرون ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئا خاسئ وهو حسير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 تسرّ الناظرين، ويتدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ما. خلق الذين معدون بل الظالمون في ظلال مبين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنَ الَّذِينَ فَضَّلُوا فِرَادِ الزِّينَةِ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِعَائِمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الزُّوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يُنْكَفَرُونَ فَلَمَّا سَمِعَت بِمَا كَرِهْنَا أَرْسَلَتْ إلَيْنَا وأعتدت لهن متكئاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهم فلما نرأينه أكبرنه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله حاش لله ما هذا بشرا حشر الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 ولقد علموا لمن اشتروا ماله في الآخرة من خلاق ونا بأس ما شروه به أوفسهم لو كانوا يعلمون. وأوحينا إلى موسى أن أَلْقِ عَصَاكَ فإذا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يعملون فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَغَنِمُوا حَتَّىٰ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 ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 لا هيّة قلوبهم، لا هيّة النجوى الذين ظلمون.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 لهم مغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم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 وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون للقرآن فلما حضروا قالوا أنصتون فلما قضي وَلَوْ إِلَى قَوْمٍ مُذْلِينَ إِمَّا عَشَرَ الْجَنَّ وَالْإِنسِ إِنْ أَسْتَطَعَ أن تَوْفُدُ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَوْفُدُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواض من نار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 اصبروا وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكف في ضيق مما يمكرون الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا قد جمعو لكم فخشهم فزادهم ايمانا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 ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس نوعين حاسدنا الله ويشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن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 بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجبركم والله يعيدكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمم ومن الأمراض والأوبام ومن نزغات الشيطان ومن الأسق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 ما بطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد اللهم ابطل سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأماتهم اللهم ابطل سحرا تسبب في مرض لا بدان أو سحرا تسبب في سقم الأجسام أو سحرا تسبب في تبلد العقول أو سحرا الجنون واختلال العقول اللهم ابطل سحرا يدعو إلى حب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 اللهم شرح صدورهم وأزيل أمورهم ويسر أمورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم يسر أمورهم اللهم رفع البلاء